اِنَّ لِلْمَوْتِ جَنَّاتِ وَعَيْنُ يا سلام يا سلام ذلك الموعد <تصفيق> الله اللهم صل وفي أَمْ مَنَازِلٍ حَق قُلْ لِي وفي أُسْقُكْ لَا فَنَطُورْ يَا سَلَامُ اللَّهِ رَفِقْ سَمَا الله <مسؤال> <مسؤال> هو <إنجيل> <تصفيق> <مسؤال> <مسؤال> <إنجيل>